قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فمن ينصر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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام من ذلك وعد غير مكذوب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 اَتْرَسُلُنَا اِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ أَبِعْجَلٍ حَنِيفٌ فَلَمَّا رَأَى لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لون وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب